فيَقول رَبّ دَ خخَتَن إ أَجَ قَرب فَأَ الصَّقَ فصدَّقَ وَأَكُم مِ الصَّالِحِ وَلَأَخخِرَ الله نَحسَن إذ جَ أَجَُهاَا واللههُ خَبيِيون بِماَا تَعمن